في درسه حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى 12 نوعا من الاداب المتعلقه بالدرس يعني فيما يتعلق بالاداب الشرعية وكذلك الاداب العرفيه الاداب الشرعيه مستقات من كتابي والسنه واما الاداب العرفية فهي ما تعارف عليه أهل العلم وجرت به العادة ولا شك ان الاول اعتبر مقبولا مطلقا دون تفصيل اذا ثبت الحكم الشرعي حيث الأدب فهو معمول به قطعا اما ما يتعلق بالاداب العرفية فهذا ينظر فيه لان العراف تتغير وتتبدل وقد يصلح في زمن ما لا يصلح فيه في زمن آخر وقد يصلح من عالم ما لا يصلح من عالم آخر النظر حينئذ يكون باعتبار ما يترتب على هذا العرف أو هذه العاده من المصالح الخاصة والعامه المصالح الخاصة المتعلقه بالعالم ذاته والمصالح العامه المتعلقه بالطلاب وما الثالث من الاداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي مشتمل على أمور منها ما يرجع الى الشرع منها ما هو اجتهاد من المصنف كغيره رحمه الله تعالى وأراد ان يبين بهذا الأدب هيئه الجلوس المعلم في مجلس التدريس قال الثالث أن يجلس هو اي المعلم بارزا لجميع الحاضرين أن يجلس على الهيئه التي ذكرها سابقا لا يكون مقعيا إلى اخر ما ذكره عرفنا ان ذاك منه ما هو شرع مرد لله الى الشرع ما فيما يتعلق بالاقعاء ان كان خاصا ببعض به بالصلاه ان يجلس بارزا لجميع الحاضرين هذا بيان للمجلس الذي يجعله المعلم لدرسه ويقال بارزا بارزا هذا اسم فاعل يقال برز الشيء بروزا من باب قعد فهو قاعد وبرز فهو, فهو بارز اي ظهر اي ظهر ان اذا يفسر البروز بالظهور أن يجلس بارزا اي ظاهرا لجميع الحاضرين فلا يكون ظاهرا لبعض دون دون بعض لانه اذا لم يظهر لبعض لذين كان فيه شيء من المشقه علاما لم يره يعني سيتحمل ماذا سيتحمل له يثني رقبته او انه يتحرك من مكان هو لائق به الى اخر ما يمكن ان يحصل لان النظر إلى المتكلم النظر إلى الى المتكلم مما يعين على الفهم مما يعين على على بخلاف الذي يسمع دون أن ينظر إلى الى المتكلم الذين يكون ماذا وفي شيء امير من الخلل قد يقع فيه ليس بلازم لكنه قد يقع فيه شيء من الخلل بخلاف الذي ينظر إلى الى المتكلم وقد ينظر الى المتكلم وهو في غايه الصرحان ليس بلازم انما هو مما يعين على على الفهم أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين اذا برز شيء بروزا من باب قاعده ظهر والاصل في هذا الأدب الذي جعله اهل العلم منطقا لكيفيه جلوس المعلم ان يكون بارزا الأصل في هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بمجيء جبريل عليه السلام احدى الروايات وهي بالصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس بارزا اي ظاهرا للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه كتابه وبن ورسله وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتادي الزكاه المفروضه تصوم رمضان الحديث والشاهد فيه قوله ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس كان يوما وكان معلوم انها تدل على ماذا على الاستمرار على على الاستمرار وانما قيده بقوله يوماً لمجيء جبريل عليه السلام يعني هو كان بارزا يعني كان يبرز للناس هذا السمرار لكن أراد بتقييده بقوله يوما باعتبار ان جبريل قد جاءه في ذاك المكان مره واحده هذا الذي يظهر منه من النص وإلا قد يقال كان تدل على السمرار ويوما يدل على التقييد فكيف حينئذ نتعارض قلنا العصر المستمر هو البروز من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في آخر امرك ما سياتئ والا في أول امرك كان يلتبس على على الداخلي هل هو هذا او ذاك واما ما دل عليه هذا الحديث هو يدل على على انه كان كذلك بعد أن جعل له مكانا يبرز فيه لليل الناس فصار مستمرا على على ذلك فلا يشكل عليه قوله يوما قال الحافظ من حجر رحمه الله تعالى في الفتح أوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس اي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم غير محتجبين عنهم ولا ملتبس بغيره يعني لا يلتبس بغير الذي لا يعرفه قد يرتبس ولذلك انا يقع في اول امر يرتبس النبي صلى الله عليه وسلم ب ابي بكر بل لما دخل المدينه في هجرته عليه الصلاه والسلام انتبس به ابي بكر فظن بعضه انه ابو بكر قال غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره والبروز الظهور وقد وقع في روايه ابي فروه هي اخرجها ابو داود في روايه ابي فروه التي أشرنا إليها بيان ذلك فإن اوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو أيهم هو يعني لم يكن بارزا بمعنى أنه لم يكن ظاهرا لم يكن جالسا على مكان علو يميزه عن عن غيره وكان اذا دخل الغريب الذي لم يكن من اهل المدينه حينئذ يلتبس النبي صلى الله عليه وسلم به بغيره هذا فيه اشار الى انه لم يكن متميزا لم يكن متميزا لا بلباس ولا بجلوس ولا بغيره وانما لما وقع ذلك واقترح عليه بعض الصحابه حينئذ برز بمعنى انه جعل له دكه كما سياتي حينئذ برز به بالجلوس فحسب وبقي كل شيء على على حاله في كلامه ولباسه وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو فطلبنا إليه أن يجعل أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا اتاه قال فبنينا له دكانا يعني شيئا مرتفعا من طين كان يجلس عليه اذا لم يكن له شيء يبرزه للناس فلما حصل اللبس بينه وبين غيره صلى الله عليه وسلم حينئذ جعلوا له دكانا أي شيئا مرتفع الدكان غير واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب وقيل الدكان الدكه المبنية للجلوس عليه ما هو المراد هنا مراد هنا انها الدكه هذه لفظه العربية مبنية للجلوس عليها واختلف في النون دكان فمن من يجعله اصلا ومن من يجعلها زائد قال الحافظ من حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك والسنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمقال يختص به ويكون مرتفعا وهذا السنباط صحيح لا عليه البتة وان لم يكن طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن طلب منه فجعل له فأقر فجلس فصار بارزا ولذلك جاء في حديث ابي هريره السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس بارزا اي ظاهرا وإنما يكون ذلك متى إذا كان في مكان لا يستوي مع غيره لا يستوي مع غيره فالسنبط منه القرطبي ما جعله المصنفون رحمه الله تعالى أدبا شرعيا للمعلم أن يكون درسه على شيء مرتفع عن غيره قال والسنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم نحوي جعلوا هذا الأصل عدم التميز هذا الأصل لا بلباس ولا بجلوس ولا غيره لكن من أجل ان يبرز العالم كما كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم لالا يرتبس بغيره فجاء الاذن في هذه ولذلك قال لضرورة تعليم نحف جعل الجلوس على كرسي مثلا من أجل التعليم جعله من باب الضرورات بمعنى ان اصل ماذا لاصل للسواه لا يتميز على الناس انت مسلم وغيرك وإذا كان كذلك فلا يتلاف في كلام ولا في مشي ولا في اكل ولا شيء لاخره عين يكون ماذا يكون مساويا معه مع غيره قال لعل يت... قال ويكون مرتفعا اذا احتاج لذلك لضروره تعليم رحمتا كلامهم وهذا فيه كما ذكرنا لالا يتكلف احد مشقه النظر اليه الاقبال عليه اذا أن يجلس بادئ لجميع الحاضرين اذا جلوس اهل العلم على كراسي ترفعهم عن الناس هذا لا إشكال فيه هذا له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من البدع وليس من المخالفات وليس فيه شيء كذلك من من التعالي كما هو الشان في منبر الجمعه بس كذلك هو نوع من التعليم فعل النبي صلى الله عليه وسلم او جعل له منبرا يعلو وان كان يختلف العلوم من جهة الى جهه وبعضهم يرى انه لا يزيد على ثلاث درجات لكن الله اعلم انه اذا احتاج الى ان يرتكلما زاد الناس عددهم احتاج إلى أن يرتفع المنبر أو أن يرتفع الكرسي المعلم إلى أزود مما هو عليه يعني كلما ارتفع صار صوته ماذا بالغا للناس لاسيما فيه في الزمن السابق الذي ليس فيه مكبرات أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين هذا ادب قال ويوقر افاضلهم بالعلم والسنه والصلاح والشره يوقر من التوقير وهو الاجلال يعني يجل والعالم يجل أفاضلهم يعني افاضل الطلاب الذي الاصل الذي يجلس عند العالم ومن الطلاب وقد يكون العالم طالبا من وجه كما مره معنا ويوقر اي يجل افاضلهم أي أفاضل المتعلمين جمع افضل قال بالعلم بالسببيه يعني بسبب العلميه والتميز بين الناس يكون بواحد من هذه الأمور الاربعه التي ذكرها المصنف على حسب ما ذكره ذكر العلم والسن والصلاح والشعر اربعه اشياء فان يقدم اعلمهم ويوقر اعلمهم فان تساوي في العلم زاد اليه السن ويوقر ماذا العالم المسن على من دونه اذا ساوى في في العلم واذا ساوى في العلم والسنه اضاف اليه الصلاح والصلاح الاصل فيه صلاح الباطن لكن يثمر ظاهرا فان ساوى في العلم والسنه والصلاح اضاف اليه ماذا الشرف يعني ما يتعلق به بنسبه ونحو ذلك حينئذ نقول هذه أربعة أسباب جعلها المصنف رحمه الله تعالى ماذا انها سبب لتوقيل بعض الطلاب على وهذا كان في السابق ما سياتي عندهم مدارس وان طلب يجلسون بي قرب المعلم على تصنيف او على ترتيب معين فقد زال الان وهذا قال ويرفعهم على حسب تقديمهم فيه في الامامه يوقروا فاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف سدل اهل العلم على هذا أن الناس في العلم والفضل ليس على مرتبة واحده في الجمله هذا متفق عليه متفق عليه لأن العبر بماذا به وما كان من الناس أو من كان من الناس اكمل ايمانا بما يدل بظاهره على باطنه فهو مقدم على على غيره واذا كان كذلك ومعين الله واصل لكن استدل بماذا بمراهم مسلم في مقدمة صحيحه بلا اسناد تعليقا بلا اسناد تعليقا ولذلك يقال لابد من تقييده رواه مسلم ولا يقال رواه مسلم هكذا انما لابد من التقييد لان الاص في ما مسلم ان يكون في الجامع الصحيح أما في المقدمة ليس على الاعلى شرط ولذلك ذكره هنا بماذا ذكره بلا اسناد تعليقا ولذلك ضعفه لذلك ضعفه قال مسلم في مقدمة الصحيح بلا اسناد تعليقا وقد ذكر عن عائشه ذكر قيل هذه صيغه ماذا سيره التمريض سيره التمريض وقد ذكر عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم كونه مامورا به هذا ما اخذه من الأصل الاصل العام الناس لا يسون لا في الايمان ولا في الإسلام ولا في ولا الصلاح الاخر هذا مجمعن لا خلاف فيه ولا شك ان المعامله تكون ماذا تكون مبنية على هذا الاصل فكلما كمل اسلام الرجل والمراه مسلمه المسلمه وكذلك ايمال كل منهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات الله عز وجل قسم الناس فحينئذ المعامله تكون باعتبار هذا التقسيم فتقديم الأدوان على الاعلى هذا مخالف للشريعه مخالف لي للشرع ولذلك الفاسق له معامله في الشرع وكذلك المبتدع له معاملة فيه بالشرم معاملة خاصة من الهاجري وما يترتب على ذلك من من مصالح اذا لا يسوون ودل ذلك على أن ما يتعلق بمكارم الأخلاق والبذل والإنفاق والمعامله الحسنه والهش والبش والتبسم في الوجه ونحو ذلك بل حتى في النكاح والزواج انما يكون باعتبار الصلاح فمن كان أصلح كان اوفق لي هذه المعاملات لكن هذا الحديث من حيث نسبته عائشه رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا يحتاج الى ماذا الى دليل خاص يعني كونه ينسب اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من سند أما الحكم الشرعي فقد يخذ من من المجموع ولذلك عند العلم عباره دائما تمر عليكم ما هي ان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح هذا العبارة صحيح متفق عليه لا خلاف فيه يقول لك هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح قد يدل عليه ماذا قران قد يدل عليه اجماع هنيد لا يلزم من لا يلزم من ضعف المتن أو السند أن يكون الحديث من حيث الحكم الشرعي ضعيفا بل قد يكون صحيحا وهذا من هذا القبيح وإن كان من حيث اسناد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم هذا من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف لكن من حيث المعنى والحكم الشرعي فهو صحيح ولذلك عاملوا اهل العلم معاملة الحديث الصحيح فشرحوه وسنبطوا منهم سنبطوا علمنا أن امر هذا لا يدل على الوجوب صحيح ام لا اذا قال صحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حينئذ لا يدل على ماذا على أنه واجب بل يحتمل أنه واجب ويحتمل انه ماذا انه مستحب حينئذ نحتاج الى قرينه اما ان نقول تارة ياتي للوجوب وتارة ياتي لي للاستحباب فيكون مشتركا يكون مشتركا باعتبار المتعلق وهذا لاشكال لا فيه هو كذلك ننزل الناس منازلهم من ما منهم هو واجب منهم او مستحب لكن من حيث اللفظ امره هذا يحتمل انه امر يحتمل انه امر جازم ويحتمل انه امر غير غير جازم هذا مشترك يعتبر من المشترك اللغوي وكذلك للصلاح عند اهل الصرف بخلاف صيغه افعل فهي حقيقه فيه في الوجوب حقيقة فيه في الوجوب والحديث رواه كذلك ابو داود بلفظ عنها عن عائشه رضي الله تعالى عنها بلفظ انزل الناس منازله انزل الناس منازل وفي انقطاع ولذلك قال مسلم ذكر عن عائشه ومرهيات ميمون بن مهران عن عائشه ولم يلقى عائشه قال النووي من فوائده فائد هذا الاثر الذي هو ضعيف وعرفنا ان معناه صحيح بمعنى انه لا بأس أن ينظر فيه باعتبار جعل الاحكام منوطة به لان اهل العلم اهل العلم أهل التصنيف قد ياتي بحديث هو ضعيف قد يقول قائل لماذا يشرحه قل لا هو يريد ماذا يريد أن يذكر هذه الفوائد وهذه الفوائد لها مظان عند العلم لها, لها مظان إذا اردت أن تبحث عن مسائل تتعلق بمثلا ما يتعلق بالسواك فتاتي الى مظاني في ابوابه كذلك اردت النكاح تاتي إلى كتاب النكاح ثم الوليمه تاتي لباب الوليمه اذا كل مسألة عند اهل العلم الاصره انها لها لها مظان المسائل التي قد لا تكون مندرجه تحت كتب كالفقه والحديث ونحو ذلك فهذه فيما يظهر لي والله اعلم انها يلسقونها بالاحاديث الضعيفه فتاتي احاديث كثيرة فيها شيء من الضعف ويذكرون فيها الفوائد حينئذ المظان واذا راها انت تفهم هذه المسألة وتقرا فيها حينئذ تبحث عن هذا الاثر انزل الناس منازلهم ستجد كلاما من علمي كثيرا في هذا الموضوع لما وهم يضعفونه قد ضعف كذلك النووي لأن ليس ثم مكان تذكر فيه هذه المسائل الا في هذا الموضوع واهل العلم يزرون على على اصوله حسنا وهي قال النووي من فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا لا اشكال فيه بل هو متفق عليه في بالجمله عند أهل العلم تفاضل الناس في منازلهم ومراتبهم لا ليس المراد المراتب باعتبار الدنيا نعم هذا قد يلحظ في على حسب المصالح والمفاسد بمعنى ان يكون في مرتبة ويكون فاسقا مبتدعا كافرا مرتدا إلى آخره لكنه في مرتبة بالدوله ووزير أو, او نحو ذلك هذا له مرتبة لكن هذه المرتبة ليست مرتبة شرعية فكيف نعامله حينئذ الاصل الهجر واعلان ماذا السب والتقبيح لهذا الاصل لكن قد لا يستطيع كما عرفنا مرارا ان قد لا يستطيع لكن لو كان من دونه اتقى منه فيعامل معاملة ماذا معاملة حسنه فهذا يهجر ويسب ويقبح ولو كان وزيرا ولو كان حاكما وهذا الذي هو صعلوك لا يجد مكان ياويه وهو من اولياء الله تعالى يحب ويكرم الى اخره ويقدم على ذلك الطاغوت أو او من دونه على كل قال على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا في بعض الاحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم في الحدود واشباهها مما هو معروف يعني لا يدخل في الحديث ماذا الحدود لو سرق ولو كان من اتقياء الا عز وقع في معصيه ليس معصوما فسرق أو زنا أو نحو ذلك يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد لا يفرق بين حد لا كبير ولا ولا صغير اذا تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا في بعض الاحكام أو أكثرها ليس مطلقا في كل شيء يعني هذا تجب عليه الصلاه وهذا كذلك تجب عليه الصلاه والصلاه لا يمتاز بها شخص دون, دون شخص وكذلك ما يتعلق بالحدود والتعزيرات ونحو ذلك انما هو في شيء آخر قال في دليل الفالحين هو حظ على مراعاه مقادير الناس ومراتبهم ومناصبه وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق قال امام مسلم بعد ذلك بعد ما اورد الأثر السابق فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته لا افراط ولا ولا تفريط لا ناتي للعالم نعامله معاملة السفيه الجاهل ولا ناتي للجاهل السفيه الفاسق نعامله معامله العالم اذا لا هذا ولا ولا ذاك لا نرفع الوضيح ولا ننزل العالم ولذلك تعلم من هنا ماذا ان الناس عندهم خلل حتى طلبه العلم حتى اهل الاستقامه انه لا يميز في بين طالب علم وبين فاسق وبين مبتدع بين الكل سواء كل سواء كما يقال هل اذا كان هذا خلل عندما تعلم ان هذا فاسق اذا علمت انه فاسق هذا حكم شرعي او لا حكم شرعي له معامله خاصة او لا نعم له معامله خاصه لا يهش ويبش في وجهه كما يهش ويبش في وجه التقي الولي الصالح الذي لا يعلم انه منها للفسق فرق بينهما هذا وذاك لكن الناس جرموا على ماذا انه يلتقي بهذا ويلتقي بهذا ولا فرق في المعامله ولا في المجالسه ولا في الإنكار ولا في التوجيه ولا في الدعوه الا موسيان وهذا مما احدث نفورا في قلوب قال قال اما مسرف فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطي كل حق او يعطي كل ذي حق حقه من قوله تعالى فوق كل ذي علم عليم اذا هذا فيه اشار إلى هذا الاصل العظيم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في حديث عائشة السابق وشرحه شرح مطول وافاد واجاد فيه قال يا له من حديث حكيم هذا إذا صحه فيه الحث لامته على مراعاه الحكم فإن الحكمه وضع الاشياء مواضعها وتنذيلها منازلها والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره وحكيم في شرعه وأمره ونهيه وقد أمر عباده بالحكمه ومراعاتها في كل شيء وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاداته كلها تدور على الحكم هذه قاعده عامه قاعده عامه فمنها من الحكم هذا الحديث الجامع اذا أمر أن ننزل الناس منازلهم وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلي والتعلم والتعليم تعلم والتعليم فمن ذلك أن الناس قسمان قسم لهم حق خاص كالوالدين والاولاد والاقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب احسانهم العام والخاص هذا لهم حق ماذا لهم حق الخاص قال فهذا القسم تنزيلهم منازلهم يعني كيف ننزلهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفه شرعا وعرفا حقوق المعروفه من جهه الشرع ومن جهه العرف وعرفنا فيما سبق ان العرف في الجملة مامور به ما لم يخالف شرعا هذا الاصل فيه ولذلك قالوا تعالى وعاشرهم بالمعروف كيف نفسر هذا هذا يرجع لماذا الى العرف ولذلك قال اهل العلم العاده محكمه كيف العاده محكمه يعني نرجع اليه يرجع اليه القاضي عند معرفه ماذا بعض المسائل التي لم يفصل فيها الشرع وانما ردها الى اعراف الناس الى الناس قال القيام بحقوقهم المعروفه شرعا وعرفا من البر والصلة والاحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصه يميزون اذا الشيخ يرى ماذا لابد من التمييز ماذا دام انهم تميزوا عن الناس بايمانهم واسلامهم وتقواهم وصلاحهم لابد أن يظهر ماذا أثر ذلك في في الوجود المعاملة حينئذ لا تكون سواء مع عام مع غيره بل لو لم يكن فاسقا وانما كان عاميا مستقيما ليس كالعالم يعامل أو كطالب العلم أو الذي لا يحفظ كتاب الله عز وجل كالذي يحفظ كتاب الله عز وجل ويعمل بما فيه لا يستوياء اذا يميزون فيه في المعامله للفرق بينهم وبين غيره لان الله تعالى اعطاهم من الإيمان والتقوى والصلاح ما يكون له اثر هو طبعا لا لا يلزم منه ان يسعى في حقوقه التي هي من القيام والتبجيل والاحذ لا لا يسعى لكن الواجب على من يعلم أن يفعل به ذلك هذا الاصل فيه وان الاصل انه لا يسعى لذلك قال فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق بحق خاص يعني ليس كالوالدين وما عطف عليه مما سبع وانما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية حق الإسلام حق يعني هو انسان ليس ببهيمه عنده شعور وعنده اليس من بالكافر نحن نتحدث عن مسلم حينئذ مراعات هذه المسائل قل هذا مما يوافق الشرع فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الاذى والضرر بقول او فعلا وهذا عام يعني يستوي فيه الخاص وغيرهم وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لهم من الشر هذه قاعده عامه تحب لكل مسلم ما تحبه لك من الخير وتكره لكل مسلم ما تكره لنفسك من من الشر على القاعده قاعده الولاء والبران بل يجب منع الاذى عن جميع نوع الانسان وايصال ما تقدر عليه لهم من الاحسان قال ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم فالكبير له التوقير والاحترام والصغير يعامله بالرحمة والرقه المناسب لحاله والنظير يعني الذي هو القريب يعامله بما يحب أن يعامله به هو وللام حق خاص بها وللزوجة حق آخر ويعامل من يدل عليه ويثق به يدل عليه بماذا ان او عليه الصاحب معك صاحبه ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يذل عليه وكذلك يعني الصح الصاحب القريم قد تمازحه بما لا تمازح به بعيد كذلك ولذلك كلمة واحدة قد تقولها لزيد من الناس فاذا به يسر بها ذات الكلمه تقول لاخر واذا به يقاطعك كلمة واحدة سهله هذا يقبل هذا لا يقبل ما الفرق بينهما المتكلم واحد والكلمه واحدة هنا باعتبار المخاطم هذا بينك وبينه ما يزال من من الكلفه ولذلك بين القرينين اسقاط الكلفة لا اسقاط الحياه بخلاف ما عند الناس الان يسقط الحياه ثم قل ليس بين وبينك كلفه قل لا انت اختلط عندك ماذا الكلفة مع الحياة كذلك فتجدوا يسبوه ويتجرأوا عليه ويفعلون معه من الافعال الوقحة البشعه ثم يقول ليس بيني وبينك كلفه قل لا ليس الامر كذلك والفرق بين اسقاط الكلفة التي هي مما يكون الاصر فيها ماذا يكون الاصر فيها أنه مقبول شرعا وعرفا يعني لا يمنع منه الشرع لا من كلام من اقوال ولا من افعال وكذلك العرف لا لا يمنع كان تطرق عليه في ساعه متاخره من الليل الناس لا يعتادون ذلك لكن لو كان صاحبا لك لا باس كذلك قد تطرق بيت زيد من الناس بعد الفجر مثلا وليس وقتا للزيارة في الجملة ولكن بعض الناس قد لا تتجرأ ان تفعل هذا المراد به وليس المراد انك تسبه والى اخره قال ويتوسع معهم لا يعامل بهم من لا يثق به ولا يدل عليه ويتكلم مع الملوك ارباب الرئاسة بالكلام اللين المناسب لمراتبهم يعني باب الاصلاح ودفع المفسده ونحو ذلك ولهذا قال تعالى لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لماذا حبا فيه لا وانما من اجل ان يقبل اذا من اجل المصلحه والى الاصل فيه القول ليس اللين وانما القول الشديد الغليظ هذا الاصل فيه لان كل من عصى كل من عصا له هو عصى هذا فله الكلمه القاسية لكن من اجل ان يقبله حينئذ لينا له الكلام هذا الذي يراد ليس المراد به مطلقا ان نلين مع هؤلاء او الفسقه والمجرمين نحو ذلك من اجل ماذا من اجل المعامله ذاتها لا وانما لما يترتب عليها من المصالح قال ولهذا اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعل ه يتذكر او يخشى إذا علل يتذكر او يخشى اذا لم توجد العله ويتذكر او يخشى كن الكلام لينا ها جوابا لاكن لا لينا والاصل عدم عدم الدخول قال ويعامل العلماء بالتوقير والاجلال والتعلم والتواضع لهم واظهار الافتقار والحاجه لعلمهم النافع وكثرة الدعاء لهم خصوصا وقت تعليمهم وفتاواهم الخاصه والعامه إلى آخر كلامه رحمه الله اذا ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف هذا له اصل والاصل فيه ماذا العلم والعلم لا شك انه يدخل فيه الإيمان والتقوى والصلاح والولايا العامه والخاصة قال ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة يرفعهم في ماذا في المنازل المعنويه على حسب تقديمهم فيه في الامامه اشار الى حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما ولا يامنن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته شيء مرتفع إلا الا باذن قال الشجيري في روايته ما كان سلما سنن اذا تم تفاضل في الامامه فقاس المصنف كغيره من الفقهاء معامله الناس أو تقديم العالم لطلبته باعتباري الإمامة لانه قد يحصل نزاع قد يحصل نزاع فاذا كان ثمه نزاع بحينئذ كيف نفض النزاع اقرب ما يكون ان يقيس الشيء بنظيره وهنا جاء ماذا لو تنازعوا في الامامه كل واحد أراد أن يصلي أنا اصلي أنا اصلي ماذا نصنع ناتي لهذا الحديث اقراوا من كتاب الله فاني سواء في السنة إلى آخرين هنا كذلك إذا تنازعوا على مكان قريب من المعلم كيف نفض النزاع على حسب ما جاء في هذا الحديث يعني اقرب ما يكون به بحمل نظيره على على نظيره اذا يرفعهم على حسب تقديمهم في الامامه وان كان ذكر سابقا أنه يوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف هذا تفصيل لي ما ذكره بعده ثم قال رحمه الله ويتلطفوا بالباقين يعني الذين لم يقدموا ماذا يصنع بهم يجفوا معهم جواب لا انما يتلطفوا يعني يرفق بهم ويتلطفوا بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام يعني معامله لهم بمكارم الأخلاق على ما مر تفصيله عين هذه القاعده انهم يعاملوا الجميع بمكارم الأخلاق لا فرق بينهم هذا الاصول لكن أيهم أكثر بحسب الترتيب الذي ذكره سابقا ثم قال ولا يكره القيام لاكابر اهل الإسلام على سبيل الاكرام يعني لو جاء من هو كبير وله مكانته فقاما اليه او مما جرت العاده به بين الناس وراد أن يسلم عليه قال لا يكره كانه فيه اشعار بان ثم قولا اخر يرى ماذا يرى الكراهه ولذا قال ولا يكره واذا كان لا يكره معناه ماذا إذا نفى الكراهه ثبتت ثابت الجواز ثابت ذهب الى انه مستحب انه مست القيام لاكابر اهل الاسلام للعلماء ونحيهم هل هو مستحب او لا فيه خلاف بعضهم يرى الجواز بعضهم يرى الكراهه بعضهم ذهب الى التحريم اصلا لذلك المساله فيها, فيها خلاف طويل بين اهل العلم ولا يكره القيام لاكابر اهل الاسلام على سبيل الاكرام لا على سبيل التعظيم الخاص الشخصي بمعنى أنك قد تقوم تسلم على زيد وقد اقبل إليك القيام هذا له احتمالان احتمال له لذاته احتمال من أجل أن تسلم عليه الثاء الأول هذا ممنوع يعني اذا كان القيام لاجله له لذاته هذا يعتبر ممنوع وأما إذا كان من أجل التلقي كما عبر بعض العلماء مثل سلام التيمي وكذلك قيم اين هذا جاء الاذن به ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في الفتاوى الجزء الاول صفحه 75 بعد المئه الثالثه سئل رحمه الله تعالى عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز ام لا القيام المعهود عند عند الناس وجعلوه من قبيل الإكرام وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله على سبيل الاكرام لا على سبيل التعظيم وطلب ذلك من الذي اقبل هو ممنوع قال واذا كان هذا السؤال واذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادمه يخجل أو يتعذى باطنا وربما ادى ذلك إلى بغض وعداوه ومقت يعني لو تركت القيام لا ترتب عليه مفسده ترتب عليه مفصده وهي ماذا أنه يتعذب اي نوع من انواع الاذى وايضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب الى جهه الارض والانخفاض هل يجوز ذلك ام يحرم الى آخر السؤال سؤال طويل اجاب شيخ الاسلام محمد تعالى من تيمير من فصل في هذه المساله قال رحمه الله لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ان يعتاد القيام كل ما يرونه عليه السلام يعتاد هذا قيد ام لا هذا قيد اما فعله تارة وتركه تارات هذا لا يخالف ما ذكره رحمه الله تعالى تبي المصنف رحمه الله وشيخ الاسلام ذكر ذلك قيدا قال ان يعتاد القيام كل ما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا راوه لم يقوموا له له لما يعلمون من كراهته لذلك اذا كان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يقومون له حينئذ لاجل ماذا لاجل عل علمهم بانه صلى الله عليه وسلم يكره ذلك لا يحبه وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك فهذا محتمل محتمل ماذا انها كراهه شرعية ويحتمل انها دون ذلك انها دون ذلك قال ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له يعني الصحابه لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك لكن مع بعضهم البعض اذا جاء قادم من مغيبه قد غاب اين ايذ لا باس ان يقوم له من أجل ماذا من أجل تلقيه والسلام عليهم ولكن ربما قاموا للقادم من مغيب تلقيا له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام لعكم كذلك اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للانصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم قوموا الى هكذا الرواية التي ذكرها المصنفون وكان قد قدم ليحكم في بني قريظه لانهم نزلوا على حكمه قصا معلومة والذي ينبغي للناس أن يعتاد اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون يعني لا يقوم من أجل ماذا من أجل القيام له لكن لو كان من أجل أن يتلقى من أجل السلام لا سيما اذا كان غائبا ويتاكد ذلك إذا كان عن سفر لان الغياب قد يكون لسفر وقد يكون لغيره لغير, لغير سفر كلاهما وارد فيه بالسنه وأما القيام له واعتياد ذلك كل ما راوه هذا مخالف لما عليه السلف قال فانهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد عن هدي خير الوراء وهادي خير القرون إلى ما هو دونه هذا القاعد العام ولو كان ماذا ولولا ان نعلم أنه محرم أو أنه مكروه يعني بحث شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا في الاقتداء والتاسي هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ثم ماذا تفعل انت ايها المسلم ما حالك انت أن تقتدي كما فعل الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الصحابه تركوا القيام للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب اولى واحرى اذا لم يقصد به ماذا بيانا حكم الشرع وانما بيان التاسي والاقتداء ولذلك مر معنى مرارا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه قلنا الاسوه ماذا ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل لاجل انه فعل فقط لفعله بقطع النظر عن كونه واجبا مستحبا تترتب عليه حكمه او لا تترتب عليه معلومه الحكمه او لا لاجل انه فعل هذا التعس وتترك كما ترك لاجلي انه ترك لا لا أنه ماذا محرم أو او مكروه أو مشتبه أو انه سيترتب عليه ماذا مفاسد في الدنيا أو مفاسد في في الاخره وانما تترك كما ترك هذا الاثر حين يد المتاسب النبي صلى الله عليه وسلم وتاسب الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين والمتاسب بالسلف الصالح ان يفعل كما فعل لكن كما قلنا المراد بمذهب السلف ما عليه عامه السلف ليس المراد أن تقف على قول لاحد من السلف ثم تقول هذا مذهب السلف هذا خطا باطل هذا ليس بصواب الا إذا كان في الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعلمنا أنه ماذا أنه انتقل انتبه انتقل من وصف قول صحابي الى الى ماذا الى اجماع لانه كما عرفنا أنه قد ينتشر قول الصحابي ولم يخالف نصا عين يد نقول ولم يمكن عليه أحد ولم يخالف احد قلنا هذا يوصف بكون ماذا يوصف بكونه اجماعا فاذا صار اجماعا انتقل من وصف كونه قولا لصحابيين إلى اجماع فصار دليل لم يكن دليلا فصار دليلا اذا صار دليلا بمحتفى بمحتفى به فإذا كان كذلك صار ماذا مذهب عامه السلف ومذهب أكثر السلف ولذلك شيخ سلام احيانا يقين يقول اتفاق السلف عامه السلف اجماع السلف وتارة نقول كثير وتارة نقول اكثر إذا اذا مر بك اكثر السلف علم ان ثم مخالفا اذا قال كثير حينئذ المخالف أكثر مخالف أكثر من بعباره السابقه لكن انتبه بعض الناس قد ياخذ قولا لعطاء أو سعيد المسيبه ونحو ذلك ثم يقول هذا عليه السلف لا لو ادعيته اجماعا لا يقبل منك اصلا لو ادعيته اجماعا في بعد الصحابه هذا لا يقبل البتة لماذا لانه قد يكون ثم مخالف ولم تقف عليه وانما عامه السلف أو مذهب السلف إنما يكون ب بالاجماعي وإذا كان ثم خلاف لابد من التقييد تقول هذا مذهب كثير من السلف هذا مذهب اكثر السلف نريد تعلم أن في النقل ماذا تفصيلا ان ثم مخالف تستفيد منه ماذا أن هذا المخالف المتاخر لم يخالف مع عليه السلف لا يبدع ولا يضلل اسما اذا لم يكن ثم خلافا في الأصول الاصل الذي اتفق عليه السنه والجماعه في باب المعتقد وفي غيره المخالف فيه يبدع ويضلل وهذا بعيد ان يكون ثم نزاع بين السلف في هذا لان ندعي ماذا اجماع الصحابه واذا اجمع الصحابه على اصل من الممتنع والله اعلم أن يكون ثم مخالف من من التابعين او اتباع التابعين انما يكون الخلاف فيما هو دون ذلك اذا حاصل أن مذهب السلف الذي ينسب إلى السلف لانه سيكون حجه في فهم النصوص الشرعيه هو ما عليه عامه السلف يعني أجمع عليه الصحابه كما عليه ابن أن ان الاجماع المعتبر الذي يمكن ضبطه ويكون حجة شرعية وما أسهل أنه يقف عليه طالب العلم والعالم هو ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أحد قولي شيخ الاسلام التيمي رحمه الله وقيده في بعض المواضع بما كان قبل الفتنه قال رحمه الله وخير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهادي خير القرون إلى ما هو دونه لم يكن يكلفهم عليه الصلاه والسلام أن يقوموا له لم يحب ذلك بل كرهه ثم الصحابه ماذا صنعوا امتثلوا أمره بمعنى أنه ماذا عالم أنه يكره ذلك فكفوا إلا إذا قدم من مغيب أو من سفر حينئذ الاباس به بالتلقي قال رحمه الله تعالى وينبغي للمطاع من هو المطاع امير حاكم عالم ها جد الاخ يعني الذي له كلمه ينبغي ماذا عليه قال وينبغي للمطاع الا يقر ذلك مع اصحابه إذا راوه لم يقوموا لهم نعم قال وينبغي للمطاع الا يقر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راوه لم يقوموا له الا في اللقاء المعتاد يعني لا يقر لهم أنه كل ما راوه قاموا له إلا في اللقاء المعتاد الذي هو ان يكون قادما من سفر أو أن يكون من مغيب ويمكن أن يزاد والله اعلم قد ينص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى انه اذا كان من أجل السلام لا من أجل التعظيم للشخص ذاته لأن القائم الاعمال بالنيات قد يقوم له من أجل ماذا اجلاله يعني يجعل التحيه كانه القيام ماذا موجود العاده قد حتى في المدارس إذا دخل المدرس قام الطلاب هذا لا يوجد شرعا ما هو المراد هنا لكن لو اراد أن يصافحه أو أن يقبل راسه مثل كان عالما كبيرا في السن ونحو ذلك حينئذ لا باس بذلك حينئذ ينظر فيه باعتبار كونه قادما من سفر وله نص وكذلك قادما من غيب غايبه وكذلك إذا لم يكن القيام لاجل القيام فقط وإنما من أجل ماذا تمكن من من السلامه قال وينبغي للمطاع ان لا يقر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راهه لم يقوم له إلا في اللقاء المعتاد وامم القيام لمن يقدم من سفل ونحو ذلك تلقيا له فحسن لا باس به يقدم من سفل ورته تعانقه ماذا يصنع يجلس او ان تقوم انت تقوم اذا تعانقه بماذا عن قيامه وهذا من أجل المعانقه لا باس به وكذلك من أجل تقبيله مثلا تقبيل راسه ونحو ذلك هذا لا باس به قال واذا كان من عادة الناس اكرام الجاء بالقيام بالقيام بذات القيام ولو ترك هذا القيام لاعتقد أن ذلك لترك حقه او قصدي خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنه يعني ترتب عليه مفسده ترتب عليه ماذا مفسده ياتي كبير قبيله مثلا ويحب ان يقام له مثلا حينئذ سيترتب عليه مفسده لو تركت ذلك فعينئذ لا باس ان تدفع هذه المفسده بمثل هذا كانه رحمه تعالى يرى أن درء المفسده بهذا الصنيع لانه لم يثبت في ذاته انه محرم لم يثبت في ذاته انه ولذلك يعبر بماذا عادة السلف أنه ينبغي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كراهه خاصه ليست بكراهه شرعيه فلم يثبت عنده رحمه الله تعالى هذا الفعل يعتبر من من المحرمات قال ولم يعلم العاده الموافقه للسنه فالاصلح ان يقام له لأن ذلك اصلح لذات البين وازاله التباغض والشحناء اذا تدفع المفسده هذه المفسدة قد تكون كبيره تختلف اختلاف الاشخاص الازمان ونحو ذلك والاعراف كذلك لها دخل فيه من هذا المسائل لكن لابد من التنبيه ولابد من تعليم الناس أن قيام الناس بعضهم لبعض لا من اجل أن يقوم فليس القيام تحية وانما القيام لكونه وسيلة للسلام عليه الله لا باس به ولذلك له اعتاد الناس فيما لو كان ثم مصافحه فقط حينئذ لا تقوم هذا الاصل فيه الا إذا خشيت ان تترتب مفسده كما ذكر رحمه الله تعالى قال وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنه فليس في ترك ذلك اذاء له وليس نعم فليس في ترك ذلك اذاء له يعني من علم أن السنة كذا فتركت القيام ولم يكن له اذاء يعني ادل لا اشكاله فيه ولذلك هذه هذه المسائل ينبغي أن يحييها طلبه العلم بعضه مع بعض ابتداء قبل أن تنفذ مع عامه الناس الناس قد لا يتحملون هذه المسائل قال رحمه الله تعالى وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبو مقعده من النار يعني القيام هنا المراد بهذا الحديث الذي رتب عليه الوعيد هو أن يكون القيام اشبه ما يكون به بتحيه في ذاتها حين يدخل الداخل فيقوم الناس هكذا دون المصافحه قل هذا ماذا هذا منهي عنه وهو المراد بي بهذا الحديث وأما إذا كان القيام وسيلة الى المصافحه والمعانقه ونحو ذلك عينيد ليس بداخل في هذا الحديث كما قال رحمه الله تعالى قال فان ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو ان يقوم لمجيئه إذا جاء اما اذا قام لمجيئه اذا جاء هذا استثناه رحمه الله تعالى ولهذا فرق بين ان يقال قمت إليه وقمت له قمت إليه من أجل مصافحه ام الى سيدكم على الروايه السابقه وقمت له علم هنالي ها علم هنا للتعليم قمت لاجله يعني لاجل الذات الشخص ذاتي هذا ممنوع قال ولهذا فرق بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد يعني تم فرق بين شخص قائم وانت قمت له سويت معه بخلاف من يكون ماذا من يكون قاعد والناس حوله قيام وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قائما في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود قال ماذا يكون هو جالسا عليه الصلاه والناس خالفه وقال لا تعظموني كما يعظم العاجز بعضها بعضا هذا التعليل لا تعظموني كما يعظم العاجز بعضها بعضا فيه اشاره إلى ان القيام قد يكون تعظيما بذاته بذاته يكون تعظيما وهذا منهي عنه مطلقا على اي وجه لو قام من أجل أن يجمع بين المصافحه والمعانقة والتعظيم صار ما هي العمل دخل بالحديث ولذلك النيه هنا تميز بين بين العملين وإنما يقوم من اجل مصافحته ومعانقته قال رحمه الله تعالى وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لالا يتشبه بالاعاجب الذين يقومون لعظماءهم وهم قعود قال وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف واخلاقه والاجتهاد عليه بحسب الامكان يعني يكون متبع للسلف على ما ذكره سابقا فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العاده وكان في ترك معاملته بما من الناس من الاحترام مفسده راجحه فإنه يدفع أو يدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما كما يجب فعل اعظم الصالحين بتوفي ادناه يعني القاعدة مشهوره دفع اعلى الضري بارتكاب الاخف كذلك من ذرين قال واما الانحناء عند التحيه حناء يعني ينحني براسي قريبا من الركوع ونحوه واما الانحناء عند التحيه فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم سالوه عن الرجل يلقى اخاه ينحني له قال لا ولان الركوع والسجود لا يجوز فعله الا لله عز وجل لان الركوع عباده وكذلك السجود عباده يريد لا يفعله إلا لله عز وجل فاذا كان ينحني للشخص يريد ان صار ماذا صار ركوعا والركوع اقل ما يصدق عليه في في الشرع الذي يكون بالصلاه ملزئا هو ان ان يكون اقرب الى الركبتين من يديه من الوقوف او اقرب الى الركوع المستقيم من الوقوف قال وان كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصه يوسف وخر له سجدا وقال يا ابي هذا تاويل رؤيا من قبل يعني في شريعه يوسف عليه السلام كان السجود تحيه ولذلك معاذ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم راى ذلك عند العاجم ونحوه ماذا صنع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الحديث ناسخا فلا يقال كيف عذر معاذ بالجهل قللا قبل أن يبين له كان ماذا لم يكن عباده متمحضه بمعنى انه صار كان مشتركا بين تحيه وبين عبادة ولذلك الامام الشيخ الاسلام هنا صريح في في هذا قال ولان الركوعه والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل وان كان هذا على وجه التحية في غير شريعه أما في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فليس السجود إلا الا عباده فاذا اورد بعضهم حديث معاذ كيف عذره النبي صلى الله عليه وسلم قل لم يعذره هنا لماذا لانه قد أنكر عليه وقد فعل ماذا قد فعل محرما بمعنى أنه قد فعل محرما باعتبار شريعتنا فهو متأول ووقعت له ماذا شبهه ولا اشكال فيه حينئذ صار هذا الحديث ناسخا لما كان في شريعه من قبل ان الاصل ما جاء في شريعه من قبلنا ها هو هو في شرع شرعنا يعني شريعه لنا شرع من قبلنا شرع لنا إلا اذا دل دليل على خلاف ذلك هنا قد دل الدليل على خلاف ذلك قال وإن كان هذا على وجه التحيه بغير شريعتنا قال وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله واضح هذا وليس بالشيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يرى انه ليس بعباده وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله بل قد تقدم نهي عن القيام كما يفعل الاعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود وكذلك ما هو ركوع الناقص يعني انحناء هو اقرب الى الركوع منه الى القيام هذا لا هذا لا يمانع ولذلك بعض الناس قد ماذا قد يتحرج أن يقوم أو أن يقام له لكنه اذا راد ان يسلم فاذا به ينحني فترك امرا عند جماهير اهل العلم جائزا وفعل شيئا هو اقرب إلى المحرم ولا يجوز قال وكذلك ما هو ركوع الناقص يدخل بالنهي عنه اذا في كلام الرحمن تعالى تفصيل لما قد شاع واعتاده الناس على وجه الاكرام أن يقوم بعضهم لبعض نقول هذا إذا كان لمجرد السلام والمعانقه فلا باس به على قول الجماهير وان كان من أجل التعظيم سواء قارنه سلام ومعانقه او كان مجردا حينئذ نقول هذا منهي عنه قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن واخرج الترمذي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قدم زيد ابن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فاتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتى لابد ان يقوم هذا الاصبه يعني شخص داخل وهو قائما حينئذ ماذا تصنع الأمر الشرعي الذي دل عليه هذا الحديث غيري كما سياتي وكذلك دلالة العقل والعرف تدل على أنه القاء القاعد يصير في منزلة القائم بمعنى انه يصير ماذا قائما ولا يعكس لا يعكس انه ياتي القائم فيصير في منزلة القاعد من اجل ان نسلم عليه بل الاقرب هو العكس قال قدم زيد بن حارثه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فاتاه فقرع الباء فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه واعتنقه وقبله هذه معانقه وتقبيل وقال حديث حسن قال ابن القيم اخرج ايضا باسناد على شرط مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص نحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا راه لم يقوم له لما يعلمون من كراهيته لذلك والله اعلم هذه كراهيه خاصه طبيعيا قالت التلميذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه واخرج ايضا من حديث سفيان وهو الثوري عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس قال خرج معاويه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين راوه حين راوه يعني من أجل ماذا من أجل الرؤيه من اجلي من أجل الرؤيه ولذلك قد وقع عند بعض الناس انه اذا دخل مجلس يعني فيه جمع الجميع يقوم هذا خطأ وإنما يقوم من يريد أن يصافحه ولذلك حتى لو تجاوزه وهذا موجود في عاداتنا هنا أنه لو تجاوز يبقى قائما حتى حتى يجلس وهذا لا يجوز شرح لماذا لأن هذا واضح انه قرينه تدل على أن القيام ليس من أجل السلام فحسب وانما قرنه شيء آخر بل إذا وصل اليك تقوم لا تقوم قبل أن بقي 20 يسلم عليهم وانت تقوم لماذا صار صار فيه شبهه ان لم يكن مقطوعا بان هذا القيام من أجل التعظيم ولذلك يستحي ان يجلس ثم اذا تجاوزه يبقى حتى يذق هذا لا يجوز شرعا وانما تقوم للحاجة من اجل المعانقه والسلام ونحو ذلك قاله نحينا راه فقال اجلس يعني من أجل ماذا من أجل أنه فهم أن القيام لاجله شخصه بذاته ليس من أجل سلام ونحو ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من الناقه هذا حديث حسن قال حدثنا الناد قال حدثنا ابو سامع عن حبيب الشهيد عن ابي مجلز المعاويه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال هذا الاسناد على شرط الصحيح قال وفي الباب عن أبي أماما وفيه رد قال ابن القيم رحمه الله وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد يعني حملوه على ماذا على التشبه بالعاجم العاجم يقوم الشخص ويبقى الملك ونحوه أو المعظم يبقى قائدا يعني من اجل التعظيم يكون هذا على اليمين وهذا على اليسار فان معاويه روى الخبر لما قام له حين خرج يعني كان قائما وهذا قائم صحابنا ها متى روى الخبر هو دخل وهو قائم فرى ابن الزبير من معه قام فروى الخبر فيدل على ماذا على أنه فهم معاويه رضي الله تعالى عنه خلاف للسفهاء ونحوه حينئذ نقول فهم معاويه رضي الله تعالى عنه ماذا أن الحديث عام فيشمل حينئذ القائم للقائم والقائم على القاعد لكن بشرط ان يكون ماذا من أجل القيام من سره ان يتمثل له الناس قيامه يعني أحب أن يقوم له من أجله نقول هذا يعتبر محرما شرعا قال فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج يعني كان معاوية قائما وام الحديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع انه قيام الى الرجل للقائه لا قياما له فرق بين قيام إليه والقيام له وهو وجه حديث فاطمه فالمذموم يقول بالقيم رحمه الله تعالى فالمذموم القيام للرجل واما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا باس به ولا باس به وبهذا تلتمع الاحاديث والله اعلم انتهى كلامه يعني وافق كلام شيخه رحمه الله تعالى اذا هذا يدل على أن القيام فيه تفصيل فما قال رحمه الله تعالى ولا يكره القيام لاكابر اهل الإسلام على سبيل الاكرام هذا فيه إجمال صحيح ام لا فيه اجماع عين قال لا يكره القيام لاكابر اهل الاسلام على سبيل الاكرام يعني يكرمهم بقيامه قلنا إذا كان هذا المراد وهذا ظهر العباره عين يكون هذا ممنوعا وانما لا مانع ولا يكره أن يقوم له من اجل أن يكرمه بالسلام فيقوم من اجل ان يسلم عليه أو يعانقه ونحو ذلك أما مجرد القيام من أجل الإكرام هذا هو المنهي عنه هذا هو المنهي عنه قال وقد ورد اكرام العلماء وإكرام طلبه العلم في نصوص كثيرة العلم تمر معنا مرارا وكذلك اهل العلم هم أهل كرم قال هنا وقال بعض العلماء في الحديث اكرام اهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف بقيام لهم اذا اقبلوا هكذا احتج بالحديث جماهير العلماء على انه جائز وقال القاضي عياض القيام المنهي تمثلهم قياما طول جلوس حملوا على ماذا على أن يبقى جالسا والناس قيام والناس يتطيله جلوسه وقال النووي هذا القيام للقادم من أهل الفضل مستحب لا بلى ماذا إلى السحباب لكن ليس لذات القيام يعني العباره فيها إجمال وقد جاءت احاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح قال قد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء واجبت فيما واجبت فيه عما يوهم النهي عنه إلى آخره وقد رد عليه بعضهم قديما وحديثا وتعقب ابن الحجر المالكي في مدخله ورد عليه ورد عليه قال رحمه الله تعالى ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة ويخص من يكلم يعني من الآداب التي يعتني بها العالم أنه يلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بمعنى ماذا أن ان المتكلم يخاطب الحاضرين لكن بشرط ان يكونوا قريبين ان يوزع النظر يمينا ويسرا انما يكون ماذا يكونون قريبين بمعنى انه يمكنه أن يلتفت تارة هنا وتارة هناك لكن دون دون كلفة قالوا ويلتفت الى الحاضر التفاتة قصدا بحسب الحاجة بحسب حاجة ويخص من يكلمه أو يساله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك عند المسالة يعني معينا بمزيد التفات اليه وهذا لا شك فيه اذا خاطبه عندئذ نقول ماذا يخصه بالالتفات واما على جهه العموم فبحسب الحاله يلتفت يمينا ويسرا يعني يقبل على الحاضرين كلهم فقد قال حبيب ابن ابي ثابت ان من السنة اذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا وهو الموافق للشرع لدل العامه وكذلك العرف الا لمانع فلا يلتفت إليه يعني إذا كان ثم مانع فمن العقوبه أن يهجره ولا يلتفت كما لو كان مسيئا للأدب في المجلس ان الله لا يلتفت له من اجل ان يعاقبه روى الخطيب بغدادي البغدادي عن حمدان بن اصبهاني قال كنت عند شريك فاتاه بعض ولد المهدي خليفه وكان شريك يحدث فاستند الى الحائط وساله عن حديث فلم يلتفت له قال ولد الخليفه اراد أن, ان يدخل المجلس العلم ويبقى على وصفه ابن الخليفه فاستند الى حائط ورد ان يسال عن حديث فيخص شريك بالتحديث فلم يلتفت فلم يلتفت اليه فاعاد عليه فلم يلتفت اليه فقال كانك تستخف باولاد الخلفاء قال لا ولكن العلم ازين عند اهله من أن يضيعوهم قال فجثى على ركبتيه ثم ساله فقال شريك هكذا يطلب العلم وروى أوروي عن حبيب بن ثابت انه قال كانوا يحبون اذا حدث الرجل الا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم يعني عمم النظر قال السخاوي وكذا لا تخص واحدا بالإقبال عليه بل اقبل عليهم جميعا اذا امكن فذاك مستحب لقول حبيب بن ثابت وذكره وعنه ايضا أنه من السنة واعلى من ذلك الا تخص احدا بالتحديث لا سيما ان كان ممن يترفع عن الجلوس مع من يراه دونه فضلا عن مجئك إليه وقد سال الرشيد عبد الله بن ادريس الاودي ان يحدث ابنه فقال إذا جاء مع الجماعه حدثنا اذا الادب الذي كرهه الله تعالى هذا يعتبر عاما وخاصا يلتفت إلى الحاضرين تباتا قصدا بحسب الحاجه ثم يخص من يكلمه أو يساله أو يبحث معه يعني الخطاب الخاص على الوجه عند ذلك بمزيد التفات اليه واقبال عليه وإن كان صغيرا في السن كان طالبا صغيرا أو وضيعا حقيرا ليس بذلك فإن ترك ذلك من افعال المتجبرين المتكبرين يعني تارك الالتفات يتكلم معك ان تنظروا يمنا أو يسرا هذا من افعال المتكبرين والمتجبرين المنافي للتواضع للخلق والحق انتهى النظر فيه في هذا الادب الثالث والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.